Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa basst minhumaa rijalan kaseeran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به ولا إِنَّ اللَّهَ الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتام أَمْوَالَهُمْ وَلَا ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتموا ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء اثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة نوما ملكت ايمانكم ذلك أدنا ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا توتوا التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها وكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتام حتى إذا بلغوا النكاح فإن نستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارنا يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتموا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 فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين أبًا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 أخن واختن فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصيتي يوصي بها أو دين غير مضون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 فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفيهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا والذان ياتيانها منكم فأنذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما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 حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبتلان قال إني تبتلان ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا ليما يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما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 إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا واثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقت وساء سبيلا Houd <حرمت> عليكم metale وبناتكم Um, وعماتكم وخالاتكم وبنات لخ وبنات لخت je komt wam, je من role, je komt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 الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين لختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت تيمانكم كتاب الله عليكم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 احصن فانتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العانة منكم وان تصبروا خير لكم والله غفور رحيم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 وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَاكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةٌ عَنْ تَرَاضٍ منكم وَلَا تقتلوا.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 وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وَلِكُلٍ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَلَقَرَبُونَ وَالَّذِينَ عَاقَدَ تَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم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 وَإِنْ خِفْتُمْ شقاق بينهما فَبَعَثُوا حَكَمًا من أَهْلِهِ وَحَكَمًا من أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القرب واليتامى والمساكين والجير ذي القرب والجير الجنوب والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت تيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا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 أي شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم لرضوا ولا يكتمون الله حديثا يا ايها الذين Manuel, ta' korra boos wa' intum sukara hatta lemmum, ta' kolu, na' wa' la' djulubin, wa' la' abiri, sabili, na' ta' rotesilu. Wa' inkun tummaru bra, na' او لا مستموا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أو اتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضل السبيل والله أعلم وَكَفَى وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا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 لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إِلَّا قليلا يا أَيُّهَا الذين اؤتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت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 وَنَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ يَهْدِي مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ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 الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآخرين سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب ان الله كان عزيزا حكيما والذين آسوا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 إلى الطاغوت وقد مروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا الى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا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 الذين يَعْلَمُ الله ما في قلوبهم فَأَعْرِضْ عنهم وعظهم فَأَعْرِضْ عنهم وَعِظْهُمْ وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أَرْسَلْنَا من رسول إلا ليطاع بِإِذْنِ الله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 اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء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 وأنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا لَمَن منكم لمن ليبطئن فإن قَالَ مصيبة قال قد انعم الله علي قال قد انعم الله علي لمكم معهم شهيدا وَلَئِنْ صَابَكُمْ فَضْلٌ مِنْ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَلَمْ يَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ لَيَقُولَنَّكَ أَلَمْ يَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا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 الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو شد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب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 وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مَنْ يُطَعِ الرَّسُولَ فَقَدَ طَاعَ اللَّهِ ومن تولى فما أَرْسَلْنَاكَ عليهم حفيظا ويقولون طَاعَةٌ فَإِذَا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله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 فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمننا يقتل مؤمنا إلا خطأا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه وديه مسلمه الى اهله الا ان يصدقوا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 من الصلاة إن خفتموا أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفه منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم والتات طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولياخذوا حذرهم وأسلحتهم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 ولتضعوا اسلحتكم ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فاذا طماننتم فاقيموا الصلاه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 ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم ان يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء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 ثو يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله, لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأ ظلا نهم ولأ من ذٰلِكَ لَنَعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا وَمَنَ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قيلا لَيْسَ ليس وَلَا ولا أَهْلِ أهل الكتاب من يعمل سوء يجز به ولا يجد له من دون الله وليًّا ولا نَصِيرًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرِ نَوْنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيلًا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وجهه لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا واتخذ الله إِبْرَاهِيمَ خليلا ولله ما في السماوات وما في الْأَرْضِ وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء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 وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما وان امراه خافت من بعلها نشوزا واعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا ان يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت لأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فَإِنَّ الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أَن تعدلوا بين النساء ولو حَرَصْتُمْ فلا تميلوا كل الميل فتذروها كَالْمُعَلَّقَةِ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 إن يشأ يذهبكم أيها الناس وياتب وَكَانَ وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا ولا آخره وكان الله سميعا بَصِيرًا يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكمون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 لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا ليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا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 إلى الصلاة قاموا كسا لا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلهاء ولا إلهاء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 ان المنافقين في الدرك الاسفل من النير ولن تجد لهم نصيدا الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين اجرا عظيما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 وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نوتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما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 وأخذهم الرба وقدنه عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل واعتذنا للكافرين منهم عذابا لما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما من قبلك والمقيمين الصلاة والموتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم لآخر أولئك سنوتيهم أجرا عظيما Wees niet te zeggen, wees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 وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَلَأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وحلقاها إلى مريم وروح منها فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه ان يكون له ولدا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 امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراط مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله إن امرء هلك ليس له ولد وله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 فللذكر مثل حظل سيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة لنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد